And some more. Kulladin nasulillah, faansahum, afsahum, nasulillah, الله خدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأسف أولئك هم الفاسقون لا يوم الفائز <تصفيق> لو أنزل مصدعا من خشية الله <تصفيق> وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم The first oh. هو اي من انغاذين انجمام المتكبر <تصفيق> سبحان الله ام <تصفيق> مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سَلامٌ مّن بَعْدِ سَلامٍ مّن رَّبِّهِمْ غَافِرِ الذَّنْبِ مُجِيبِ الدَّعْوَةِ وَذِي الْعَرْشِ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القلوس برسو ما خير والظُلْخَالِقُ البارِعُ المُصَوِّلُ له الأسماءُ الخُصْنَ يُسَبِّحُ له ما في السَّمَاءِ وَفِي wa huwa al-'azizul khakki qadang